بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ما تقول ساده العلماء ائمه الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم انها إن استمرت به افسدت عليه دنياه واخرته وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما تزداد إلا توقدا وشده فما الحيله في دفعها وما الطريق الى كشفها فرحم الله من اعانى مبتلا والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه افتونا ماجورين فعجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفت الفراق شمس الدين ابو عبد الله محمد بن أبي بكر بن ايوب امام المدرسه الجوزيه بدمشق المحروسه رضي الله عنه الحمد لله ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما انزل الله داء إلا انزل له شفاء وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئا بإذن الله وفي مسند الإمام احمد بن حديث اسامه بن شريك على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم ينزل داءا إلا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهلا وفي ويفضي إن الله لم يضع داءا الا وضع له شفاء أو دواء إلا داءا واحدا قالوا يا رسول الله ما هو قال الهرم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وهذا يعم ادواء القلب والروح والبدن وادويتها وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داءا وجعل دواءه سؤال العلماء روى ابو داوود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في راسه ثم احتلم فسأل اصحابه فقال هل تجدون لي رخصه في التيمم قالوا ما نجد لك رخصه وانت تقدر على الماء فاغثى سلى فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا سالوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب او يعصم على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده فاخبر أن الجهل داء وان شفاءه السؤال وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء فقالت تعالى ولو جعلناه قرآن اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض فان القران كله شفاء كما قال في الايه الاخرى فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا اعظم ولا انجع في ازاله الداء من القرآن وختمت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم فابوا أن يضيفوهم فاروا سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو اديتم هؤلاء الرهطه الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقالوا ايها الرهط ان سيدنا لودغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم شيء فقال بعضهم نعم والله اني لا ارقي ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدعو عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين الفاتحه فكانما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقتسموا فقال الذي بقي لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر بما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك انها رقيه ثم قال قد اصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما فقد أثر هذا الدواء في هذا الذا وازاله حتى كان لم يكن وهو اسهل دواء وايسره ولو أحسن العبد التداوية بالفاتحه لراى لها تاثيرا عجيبا في الشفاء وما كثت بمكه مده تعتريني ادواء ولا أجد طبيبا ولا دواء فكنت اعالج نفسي بالفاتحه فأرى لها تاثيرا عجيبا فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ال وكان كثير منهم يبرأ سريعا ولكن ها أمر امر ينبغي التفطن له وهو أن الأذكار والآيات والادعيه التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعه شافية ولكن تستدعي قبول المحل وقوه همم الفاعل وتاثيره فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعه لذلك الدواء وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه اثره فإن الطبيعه إذا اخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعاله وهمه مؤثره أثر في ازاله الداء وكذلك الدعاء فانه من اقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب ولكن قد يتخلف عنه اثره اما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان وإما لضعف القلب وعدم اقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا فإن الذنب ما يخرج منه خروجا ضعيفا واما لحصول المانع من الاجابه من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها كما في صحيح الحاكم من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه وعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافللاهن فَهَذَا دَوَاءٌ نَافِعٌ مُزِيلٌ لِلدَّاءِ وَلَكِنَّ غَفْلَةَ الْقَلْبِ عَنِ اللَّهِ تُبْطِلُ قُوَّتَهُ وَكَذَلِكَ أَكْلُ الْحَرَامِ يُبْطِلُ قُوَّتَهُ وَيُضْعِفُهَا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا ايها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا ربي وما طعمه حرام وما حرام وما حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك وذكر عبد الله بن الامام أحمد في كتاب الزهد لابيه اصاب بني اسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا فاحى الله عز وجل الى نبيهم أن أخبرهم تخرجون إلى الصعيد بابدان نجسه وترفعون الي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملاتم بها بيوتكم من الحرام الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني الا بعدا وقال ابو ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح قال رحمه الله فصل والدعاء من انفع الادويه وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه او يخففه اذا نزل وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض وله مع البلاء ثلاث مقامات أحدها أن يكون اقوى من البلاء فيدفعه الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وان كان ضعيفا الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه وقد رواه الحاكم في صحيحه من حديث عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعترج عنه إلى يوم القيامة وفيها ايضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء وفيها ايضا من حديث ثوبان لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه قال رحمه الله فصل ومن انفع الأدوية الالحاح في الدعاء وقد روى ابن في سننه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسال الله يغضب عليه وفي صحيح الحاكم من حديث انس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء احد وذكر الاوزعي عن الزهري عن اروى عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء وفي كتاب الزهد للامام أحمد عن قتاده قال قال مورق ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا ربي يا ربي لعل الله عز وجل أن ينجيه فصل ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستوطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء وهو بمنزلة من بذر بذرا او غرس غراسا فجعل يتعاهده ويسقيه فلما استوطئ كماله وادراكه تركه واهمله وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي وفي صحيح مسلم عنه لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعوا باثم او قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله وما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء وفي مسند أحمد من حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل قالوا يا رسول الله كيف يستعجل قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي فصل وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الاجابه السته وهي الثلث الاخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وادبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعه على المنبر حتى تقضى الصلاة واخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقه واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثنائي عليه ثم صلى بالصلاه على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله والح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبه وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد ابدا ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مضنه الإجابة أو أنها متضمنة لاسم الاعظم فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريده رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني اسالك بأني أشهد أنك أنت الله لا اله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فقال لقد سالت الله باسم الذي إذا سئل به اعطى وإذا دعى به اجاب وفي لفظ لقد سألت الله باسمه العظم وفي سنن وصحيح ابن حبان ايضا من حديث انس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال اللهم إني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به اعطى واخرج الحديثين الإمام أحمد في مسنده وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الاعظم في هاتين الايتين و الهكم إله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم وفاتحه ال عمران الف لام الله لا اله الا هو الحي القيوم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي مسند احمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريره رضي الله عنه وانس بن مالك وربيعة بن عامر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليض بيا ذل الجلال والاكرام يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها وفي جامعه الترمذي من حديث أبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع راسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم وفي أيضا من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث وفي صحيح الحاكم من حديث أبي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الاعظم في ثلاث سور من القران البقرة وال عمران وطه قال القاسم فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن ابي والقاسم رضي الله لوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه ذنون اذ دعا وهو في بطن الحوت لا اله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له قال الترمذي حديث صحيح وفي صحيح الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بشيء اذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا فدع به يفرج الله عنه دعاء يونس وفي صحيح ايضا عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا هل ادلكم على اسم الله الاعظم دعاء يونس فقال رجل يا رسول الله هل كانت ليونس خاصه فقال الا تسمع قوله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فايما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك اعطي اجر شهيد وان برأ برء مغفور له وفي الصيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا اله إلا الله العظيم الحليم لا اله إلا الله رب العرش العظيم لا اله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل بي كرب ان اقول لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين وفي مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب احد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احد من خلقك او انزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وابدله مكانه فرحا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها قال بلا ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها قال ابن مسعود ما كرب نبي من الانبياء إلا استغاث بالتسبيح وذكر ابن ابي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الافاق وكان ناسكا ورعا فخرج مره فلقاه لص مقلع في السلاح فقال له ضع معك فإني قاتلك قال ما تريد الى دمي شانك بالمال قال أما المال فلي ولست أريد إلا دمك قال أما اذ أبيت فذرني اصلي اربع ركعات قال صل ما بدا لك فتوضا ثم صلى اربع ركعات فكان من دعائه في آخر سجدة ان قال يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اسالك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ اركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني ثلاث مرات فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بين اذني فرسه فلما بصر به اللص اقبل نحوه فطعنه فقتله ثم اقبل إليه فقال قم فقال من أنت بأبي انت وامي فقد اغاثان الله بك اليوم فقال أنا ملك من أهل السماء الرابعه دعوت بدعائك الاول فسمعت لابواب السماء قعقع ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لاهل السماء ضجه ثم دعوت بدعائك الثالث ثقيل لي دعاء مكروب فسالت الله ان يولياني قتله قال الحسن فمن توضى وصلى اربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب فصل وكثيرا ما تجد ادعيه دعا بها قوم فاستجيب لهم ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه واقباله على الله او حسرة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فاجيبت دعوته فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فياخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب كان غالطا وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه بالاضرار باضطرار عند قبر فيجاب فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجوء إلى الله تعالى فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل واحب إلى الله فصل والادعيه والتعوذات بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه لا بحدّه لا بحدّه فقط فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا افت به والساعد ساعد قوي والمانع مفقود حصلت به النكايه في العدو ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثه تخلف التأثير، فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الاجابه لم يحصل الاثر وها هنا سؤال مشهور وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدعوا وان لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يساله فغن الطائفه صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقض فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب فيقال لاحدهم ان كان الشبع والجوع قد قدر لك فلا بد من وقوعهما أكلت او لم تاكل وان لم يقدر لم يقع أكلت أو لم تاكل وان كان الولد قدر لك فلا بد منه وطت الزوجة والأمة أو لم تط وان لم يقدر لم يكن فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهل مجرى فهل يقول هذا عاقل أو ادمي بل الحيوان البهيم مفتور على مباشرة الاسباب التي بها قوامه وحياته فالحيوانات اعقل وافهم من هؤلاء الذين هم كالانعام بل هم اضل سبيل وتكا يس وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما ولا فرق عند هذا الكيس بين الدعاء وبين الامساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق وقال الطائفه أخرى أكياس من هؤلاء بل الدعاء علامه مجرده نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت وهذا كما إذا راينا غيما اسود بالدا في زمن الشتاء فان ذلك دليل علامه على أنه يمطر قالوا وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب هي امارات محضه لوقوع الثواب والعقاب لا انها أسباب الله وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار والحريق مع الاحراق والإزهاق مع القتل ليس شيء من ذلك سببا البتة والارتباط ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا تاثير سببي وخالف بذلك الحسه والعقل والشرع والفطره وسائر طوائف العقلاء بل اضحك عليهم العقلاء والصواب انها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل وهو أن هذا المقدور قدر باسبابه ومن اسبابه الدعاء فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه فمتى اتى العبد بالسبب وقع المقدور ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب وقدر الولد بالوطء وقدر حصول الزرع بالبذر وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه وكذلك قدر دخول الجنة بالاعمال ودخول النار بالاعمال وهذا القسم هو الحق وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له وحينئذ فالدعاء من اقوى الأسباب فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائده في الدعاء كما لا يقال لا فائده في الاكل والشرب وجميع الحركات والاعمال وليس شيء من الأسباب انفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الامه بالله ورسوله وافقههم في دينه كانوا اقوام بهذه السبب بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه وكان اعظم جنديه وكان يقول للصحابه لستم تنصرون بكثره وإنما تنصرون من السماء وكان يقول اني لا احمل هم الاجابه ولكن هم الدعاء فإذا الهمت الدعاء فإن الاجابه معه وأخذ الشاعر هذا فنظمه فقال لو لم تريد نيل ما ارجو واطلبه من جودك فيك معودت الطلبا فمن الهم الدعاء فقد أريد به الاجابه فإن الله سبحانه يقول ادعوني استجب لكم وقال واذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسال الله يغضب عليه وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه كما أن كل بلاء ومصيبه في غضبه وقد ذكر الامام احمد في كتاب الزهد اثرا ان الله لا اله إلا أنا اذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعه من الولد وقد دل العقل والنقل والفطر وتجارب الامم على اختلاف اجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والاحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير وأضادها من أكبر الاسباب الجالبة لكل شر فما استوجبت نعم الله واستوجبت نقامه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الاعمال ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع فترى يرتب الحكم الخبري الكونية والامريه الشرعية على الوصف المناسب له كقوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرادتا خاسئين وقوله فلما اسفونا تقبلنا منهم وقوله والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما وقوله إن المسلمين والمسلمات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما وهذا كثير جدا وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء كقوله ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم وقوله فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين وقوله وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدق ونظائره وتاره يأتي بلام التعليل كقوله ليدبروا آياته وليتذكر اول الالباب وقوله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وتارة يأتي باداه كي التي للتعليل كقوله كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وتارة يأتي بباء السببيه كقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وقوله بما كنتم تعملون وبما كانوا يكسبون وقوله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا كقوله فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى وقوله أن تقول يوم القيامة ان كنا عن هذا غافلين وقوله أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أي كراهه أن تقول وتاره يأتي بفاء السببيه كقوله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وقوله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابيه وقوله فكذبوه فكانوا من المهلكين ونظائره وتارتا ياتي باداه لما الداله على الجزاء كقوله فلما آسفون انتقمنا منهم ونظائره وتارتا ياتي بان وما عملت فيه كقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وقوله في ضد هؤلاء انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين وتارة يأتي باداة لولا الدال التي على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله فلولا أنه كان من المسبحين لالبث في بطنه إلى يوم يبعثون وتارة ياتي بلو الدالة على الشرط كقوله ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وبالجملة فالقران من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والاحكام الكونية والأمرية على الأسباب بل ترتب احكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والاعمال ومن فقه هذه المسألة وتاملها حق التامل انتفع بها غايه النفع ولم يتكل على القدر جهلا منه عجزا وتفريطا واضاعه فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر بل لا يمكن الإنسان يعيش إلا بذلك فإن الجوع والعطش والبرد وانواع المخاوف والمحادير هي من القدر والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر وهكذا من وفقه الله وألهمه رشد يدفع قدر العقوبة الاخرويه بقدر التوبة والايمان والاعمال الصالحة فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء فرب الدارين واحد وحكمته واحدة لا يناقض بعضها بعضا ولا ينطل بعضها بعضا فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها وضعها حق رعايتها والله المستعان لكن يبقى عليه أمران بهما تتم مساعدته وفلاحه احدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير ويكون له بصيره في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من اخبار الامم قديما وحديثا ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن فانه كفيل بذلك على اكمل الوجوه وفيه أسباب الشر والخير جميعا مفصله مبينه ثم السنه فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني ومن صرف اليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما وهما يريانك الخير والشر واسبابهما حتى كانك تعاين ذلك عيانا وبعد ذلك إذا تاملت اخبار الأمم وايام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنه ورايت تفاصيل ما أخبر الله به ووعد به وعلمت من آياته في الافاق ما يدلك على أن القران حق وأن الرسول حق وان الله ينجز وعده لا محاله فالتاريخ تفصيل لجزيئات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكليه للخير والشر فصل والأمر الثاني أن يحذر مغالطه نفسه له على هذه الأسباب وهذا من أهم الأمور فإن العبد يعرف أن المعصيه والغفلة من الأسباب المضره له في دنياه واخرته ولا بد ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة وبالتسويف بالتوبة تارة وبالاستغفار باللسان تارة وبفعل المندوبات تارة وبالعلم تارة وبالاحتجاج بالقدر تارة وبالاحتجاج بالاشباه والنظراء والاقتداء بالاكابر تارة وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال استغفر الله زال اثر الذنب وراح هذا بهذا وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مره وقد غفر ذلك اجمعه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مره حطط عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وقال لي اخر من أهل مكه نحن أحدنا إذا فعل ما فعل ارتسل وطاف بالبيت اسبوعا وقد محي عنه ذلك وقال لي اخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذن عبد ذنبا فقال أي ربي اصبت ذنبا فاغفره لي فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي اصبت ذنبا فاغفر لي فغفره له ثم مكث ما شاء الله ثم اذنب ذنبا اخر فقال اي ربي اصبت ذنبا فاغفره لي فقال الله عز وجل عالم عبدي أن له رب يغفر الذنب وياخذ به قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء قال وانا لا أشك أن لي رب يغفر الذنب وياخذ به وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه واذا عاتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب كقول بعضهم وكثر ما استطاع من الخطايا إذا كان القدوم على كريم وقول الآخر التنزه من الذنوب جهر بسعة عفو الله وقول الآخر ترك الذنوب بجراهه على مغفره الله واستصغار لها وقال ابو محمد بن حزم رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه اللهم إني اعوذ بك من العصمه ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر وأن العبد لا فاعل له البت توا لا اختيار وانما هو مجبور على فعل المعاصي ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء وأن الإيمان هو مجرد التصديق والاعمال ليست من الإيمان وايمان أفسق الناس كايمان جبريل وميكائيل ومن هؤلاء من يغتر بمحبه الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع اليهم والاستشفاع بهم والتوصل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده ومنهم من يغتر بابائه واسلافه وان لهم عند الله مكانه وصراحه فلا يدعو أن يخلصوه كما يشاهد في حضرة الملوك فان الملوك تهب لخواصهم ذنوب ابنائهم واقاربهم واذا وقع أحد منهم في أمر مفضح خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه وأن عذابه لا يزيد في ملكه شيئا ورحمته له لا ينقص من ملكه شيئا فيقول انه مضطر إلى رحمته وهو اغنى الاغنياء ولو أن فقيرا مسكينا منطرا إلى شربه ماء عند من في داره شط يدري لما منعه منها فالله اكرم وأوسع فالمغفره لا تنقصه شيئا والعقوبه لا تزيد في ملكه شيئا ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو واضرابه من نصوص القرآن والسنه فاتكلوا عليه كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى قالوا وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته وهذا من أطباح الجهل وأبين الكذب عليه فإنه يرضى بما يرضي ربه عز وجل والله تعالى يرضيه تعذيب الظالمه والفسقه والخونه والمصرين على الكبائر فحاشى رسوله أن يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى وكتكال بعضهم على قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا وهذا أيضا من اقبح الجهل فإن الشرك داخل في هذه الايه فانه رأس الذنوب وأساسها ولا خلاف أن هذه الايه في حق التائبين فإنه يغفر كل ذنب للتائب أي ذنب كان ولو كانت الايه في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها واحاديث اخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعه وهذا إنما اوتي صاحبه من قلة علمه وفهمه فانه سبحانه ها هنا عمم وأطلق فعلم أنه أراد التائبين وفي سوره النساء خصص وقيد فقال إن الله لا يغفر اي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره وكثر اضطرار بعض الجهال بقوله تعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم فيقول كرمه وقد يقول بعضهم إنه لقنا المغتر حجته وهذا جهل قبيح وانما غره بربه الغرور وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه واتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي اضطرار به ولا اهمال حقه فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشق الذي كذب وتولى وقوله وعدت للكافرين ولم يدر هذا المغتر ان قوله فانذرتكم نارا تلظى هو لنار مخصوصة من جملة دركات جهنم ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها بل قال لا يصلاها إلا الاشقى ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها فإن الصلي أخص من الدخول ونفي الاخص لا يستلزم نفي العم ثم إن هذا المغتر لو تامل الايه التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها فلا يكون مضمونا له أن يجنبها واما قوله في النار اعدت للكافرين فقد قال في الجنة اعدت للمتقين ولا ينافي اعداد النار للكافرين ان تدخلها الفساق والظلمه ولا ينافي اعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه ادنى مثقال ذره من إيمان ولم يعمل خيرا قط وكتكل بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفه حتى يقول بعضهم حتى يقول بعضهم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها ويبقى صوم يوم عرفه زياده في الأجر ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلاه الخمس اعظم وأجل من صيام يوم عرفه ويوم عاشوراء وهي إنما تكفر ما بينها اذا اجتنبت الكبائر فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعه لا يقوى على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها هذا محال على أنه لا يمتني ان يكون صوم يوم عرفه ويوم عاشوراء مكفرا لجميع الذنوب العام على عمومه ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع ويكون اصراره على الكبائر مانعا من التكفير فإذا لم يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الاصرار وتعاونا على عموم التكفير كما كان رمضان والصلاه الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر مع أنه سبحانه قد قال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير ويكون التكفير مع اجتماع السببين اقوى واتم منهما انفراد أحدهما وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل وكتكى لبعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على احسانه ولا يخالف وعده ويقبل توبته وام المصير المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والإجرام تمنعه من حسن الظن بربه وهذا موجود في الشاهد فإن العبد الابق المسيء الخارج عن طاعه سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الاساءة احسان الظن ابدا فان المسيء مستوحش بقدر إساءته وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له كما قال الحسن البصري إن المؤمن أحسن الظن بربه فاحسن العمل وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عن حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه متعرض لللعنه قد هان حقه وامرُه عليه فأضاعه وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه وكيف يحسن الظن به من بارزه بالمحاربة وعادى أولياءه وآلى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفته به رسله وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر وكيف يحصل الظن به من يظن انه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب وقد قال تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحت من الخاسرين فاولئك لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فارداهم ذلك الظن وهذا شان كل من جهل صفات كماله ونوعت جلاله ووصفه بما لا يليق به فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان لا احسانا ظن بربه فتامل هذا الموضع وتامل شدة الحاجه إليه وكيف يرتمى في قلب العبد تيقنه بانهم ملاق الله وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلى ولا يخفى عليه خافية من أمره وانه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل وهو مقيم على مساخطه مضيع لاوامره معطل لحقوقه وهو مع هذا محسن الظن به وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الاماني وقد قال ابو امامه ابن سهر ابن حنيف دخلت انا وعروه ابن الزمير على عائشه رضي الله عنها فقالت لو رايتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الله وكانت عندي سته دنانير او سبعه فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها قالت فشغلني وجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله ثم سألني عنها فقال ما فعلتي اقنت ففرقت الستة الدنانير فقلت لا والله لقد كان شغلني وجعك قالت فدع بها فوضعها في كفه فقال ما ظن النبي الله لولقي الله وهذه عنده وفي لفظ ما ظن محمد بربه لولقي الله وهذه عنده فيا الله ما ظن اصحاب الكبائر والظلمه بالله اذا لقوا ومظالم العباد عندهم فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك لم يعذب ظالم ولا فاسق فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله فإن الدار لا تمسه فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد وقد قال ابراهيم لقومه ائذ كان آلهة دون الله تريدون فما ونكم برب العالمين أي فما فمعرضنكم به أن يفعل بكم اذا لقيتموه وقد عبدتم غيره ومن تامل هذا الموضع حق التامل علم ان حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه فان العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على اعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه فالذي حمله على العمل حسن الظن وكلما حسن ظنه حسن عمله وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز كما في الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله وبالجمله فحسن الظن إنما يكون مع انقاض أسباب النجاح واما مع انقاض أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن فإن قيل بل يتاتى ذلك ويكون مستند حسن الظن سعه مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده وأن رحمته سبقت غضبه وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو قيل الامر هكذا والله فوق ذلك وأجل واكرم وأجود وأرحم ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به فانه سبحانه موصوف بالحكمه والعزه والانتقام وشده البطش وعقوبه من يستحق العقوبه فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه فما ينفع المجرم اسماءه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته وأوضع في محارمه وانتهك حرماته بل حسن الظن ينفع من تاب وندم واقلع وبدل السيئه بالحسنة واستقبل بقيه عمره بالخير والطاعه ثم حسن الظن فهذا حسن الظن والاول غرور والله المستعان ولا تستطل هذا الفصل فإن الحاجة إليه شديده لكل احد ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرره قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله فجعل هؤلاء اهل الرجاء للبطالين والفاسقين وقال تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فوتوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الاشياء غفور رحيم لمن فعلها فالعالم يضع الرجاء مواضعه والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه